إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم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 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 وَلَ شَ اللَّهُ لَذَهَدَ بِسَمهِم وَأَبَ صَارِهِمْ إِ اللَّهَ عَ كُلِّ شَيئٍ قَديررت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 فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 ول مدم اسم کل بہ مل مل اکٹھ کو اون انہ اٹھتین الو شہ نکل مل نل ملتنتلی فلم کولم اکو لو غب سم واطیل اگ مَا متو دون تم تک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 وَقُلْمَا يَا آذَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ كنا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى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 قَبِ الْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ سَهَوْنَ أَن فَسَفُم وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ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 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ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 وإذ قلتم يا موسى لن لَكَ لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.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 لو سل ٹھم و مِنَ ن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 والتصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ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 نَهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعَ اللَّوْنِ هَٰتِي سُرًّا نَاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هي انت البقره فاشابها علينا واننا ان شاء الله لا مهتدون قال انه يقول ان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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْتَمَسْتُمْ فِيهَا وَلَكُم مَّوْتُهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ وَإِنَّ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما مِنْ من خشية الله وَنَو اللهَّهُ بِغافِ للنَّعمم مَا تَعَّلون أَفَتَطَمون أَ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 أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعدلون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون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 ما يكسبون وقالوا لن تمسنا ما هو الا ايام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 بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتْهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ولسکی وقولی وقل و اٹھک ول کلی کنٹن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 تقتُلونَ أَم فُسَكُم وَتُخِدونَ فَيقًا مِكُم مِن دارهم تَواهَونَ عَلَهِم تَوهَرونَ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 وقالوا قلوبنا غلف بل اللَّهُ الله بكفرهم فقليلا ما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 فَبَاخُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 قُل فَلِمَتَ قُتُلُونَ اَمْ بِيَ اَللّٰهُ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ وَلَقَدْ جَآءَكُمُ مُوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا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 دمرو الف سنتی ری بِمَا مل قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ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 بِ مِن حَدٍ إِلَّا بِإِذنِ الل وَيتَعََّمُونَ مَا يَظُرهُم وَلَا ي فَعُومْ وَلَقَدَ عَلمُولَ مَ نِشْتَرَهُ مَا لَهُ فيِيآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ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 ائوہل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا اس عذاب کدی مَا يَدَّعُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ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 تريدون ان دون اتو رو کم شو ایل قبل مل و میٹ بدریل کبل ایمنی فق بلس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 فَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ و مدمولی مطم بصیر و کالو لو دن اُن سارا الله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 وَقَالَةٍ الَهُودُ لَْسَةٍ صَارَ عَنا شَيْْءِ وَقَالَةٍَّ صَارَ لَسَةٍ الَهُودُ علىلَى شَيْءِ وَهُمْ يتْلُونَكِتَ كَذَلِكَ قَالَ الذيذينَ لَا يَعلَمُونَ مِثلَ قَوْلِهِم اللہ ہوں یح ہوں بہ ن ہوں فی میںخلی فون و من عم من سجد اللہ فی حو سفی خردی ہے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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقلون إنا أرسلناك بالحق ون ول بن سارا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 الپی پلا اکمل خوش یا بَنِي اس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 وعهدنا إلى إبراهيم وإسمايل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَ وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ یتلو علیهم آیاتک ویعلیمهم الكتاب والحکمت ویزکی ذم انک انت العزیز الحکیم ومن يرغب عن ملت ابراهیم إلا من سفها نفسه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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لِبَنِيهِ مَا یا مِنْ مئو تم کو لنی متا بو کرسم عیل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 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ جیل موام جل با اسم علاؤ عشا کو وما موسم اچھی ابھی نبی وما تبیون احموم و نو لہ مسلم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوَ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ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 مؤ نملون تلک لہ مَا ول کم مَا تم وَلَا تلون عَمَّا نو یاملون سوف امی نسیم عل ملتی کنوح کل مشری قلم اریب یحدی می یش اِیلا سم مستقی وَكَذَلِكَ جَعَنَاكُمْ أُم مَتَوْ وَسَقَلِّ تَكُوشُ هَذَا أَعَلًَا النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُول عَلَيكُم شَهيدَا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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَ اللَّهُ بِغافِلِ ََّا يَعَّلُون وَل إِن أَتَيتًَ الذي نَأُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعوقِ بُلَك وَماَا أَن تَ بِتَابِعطِ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 تم کن تم فولو جو ہے يَكُونَ شپولی اللہ کون لم ہجن لی اللہ ناس عليكم حجة الا الذين ظلمو منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم من نعمتي عليكم ولاتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كماَمَا أَرسَل الن فيِيكُم رَسُلَم مِنكُم يَتْلُ عَلَيكُم آياتِنَ وَيُزَككُمْ وَيُعَِّمُكُم الْكِتَابَ وَالحِكمَةَ وَيُعَِّمُكُم مَا لَمْ تَكُودُوا تَعللَمُون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَغُلَائِكَهُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ وَمَنْ حَجج البَيتَ أَوْ يَعتَمَرَ فَلَا جُناحَ عَلَيهِ أَ يَطوَّ فَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّ خَيرًَا فَإِن اللهَّهَ شَكِِرُ عَليِيم نلینکمون سنمین بین باد میٹبیل ہوں نمین إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّرُونَ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 و عکم الََََََََََََََََََََََََََََََ إلا اللہ عرحمن الرفی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 انما یأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَمْ يَكُنْ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ بِمَا بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ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 فل انفر رحیم ان, الله غفور رحيم إن اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَوْعِظَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّاءِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ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 البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب والناس نبينا واتى المال على حبه ذوي القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه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 قن على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موصن جنفا او اثما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 أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من کری بل وعلى فم میخ وین طَعَامُ مسک فور فوخ وی اِہل کن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 إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم عنم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فَآنَ بَا شِرُوهَّ وَبتَغُمَا كَتَذَ اللهَّهُ لَكُم وَكُلُ وَشْرغُ حتىََّ يَتَ بَيْنَ لَكُم الخَيطُ الأأَبَضُ مِنَ الخَيطِأَسوَدِ مِنَ الفَجرِِثُ م أَةٍ مُ الصِّيَامَ إِلَ الَّ. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس لتأكلوا فريقا من بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن نل بالرمان اتق واقتل بيوت من ابوابها واتق الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا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 يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى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 سمن چلئی کم سوی بھی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 لب فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ فی بو ملا انہور کبئی تم سیکم فرح کے وکری کم اب اشد وکر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 پور بنا فن حسنتا فی التی ہسنت ندل نفیب کیسب سری اب واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی فلا اسم علیہ ومن منت فلا فل اسم لمن اتقى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 وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِإِثْمٍ أَمَرَضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ یوحل منو خلو فی سمیک فتو روشن اندوم ضلل ٹویژن وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ مِنْ آیَةٍ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كثروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله یرزق من یشاء بغیر حساب ن ستری نورین زل نہ مک بلح کلی کمبئی الناس امة واحدة فبعث الله وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ الدینختل مین الحق عدنی اللہ اولا سے راب مستقیم خرل جلتی من قبلكم مستهم کو والضراء اض پو لین میں اہ مسل اللہ ہریب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 فی کب فد الہی وی الرحرامی و عراج اہلی مین اکبر و عقراج اہلی مین اکبر عند الله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 من مل غفر یس ان قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ارو ماذا ينفقون قل العفو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَاً فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَقْهُرْنِ فَإِذَا تَقَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ مت پ کم ان شمولی کم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 سب اٹی اشوری فن اللہ غفور رحیم و این از مل ك فن اللہ سمیر علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولت ملا مہین کل ہیل و چپین نف دلیح والله عزیز الحکیم الطلاق رت ام س کم بعف اُتریس ول یل کم انت خ اطم شعل عوف اللہ عی مدو دلہ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 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا مطل متیا کم واحد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 ل کم و پ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 لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَرَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ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 والَّذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزواجَي يتَ رَبَّّصنَ بِأَفُسِهِ أَبععتَ أَشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ولا تعزموا عقدة حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا ان اللہ یام فیم فسکم فہرو والم انہ غفور حلیم لرجو نل پل کو ملم تم سو تفرین الل موسی کو دروا الکو تری کو در مت موف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 ولدینخروج فن خرج نو نل فیم الفی فی نمیم وَله عَزز حكم وَِمطََّ قاتِ مَت بمروف ح على المتقين كذك يبَ الله لَك آياتِه عَك تقون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 ان سبر سميع سمی من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 بنی اسل با نلکن کا سب ملو ال اللَّهِ مل نل مِنْ نب نین فلم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 قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فلمی جس و تی ملک ہوں میں یش و اللہ ہوں سیون و پالل ان مَا آيَةُ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ فِيهِ تلو موس الوہ تین ان فیض لنی فلم فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّ شری بھو مولہ قلہ فل میں جوں دینو میں اہ کالو لال اللہ دین انتم فِئَتَانِ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين مت مرش و سدا بہ لو کبل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 ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا لكن الله يفعل ما يريد یو حل وین ا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان کبلی يوم میوں کو بلی ائل بھى والا خول تم ولا, ولا شف والی ملحل قم لو سین توں الم لہُ محفی سحفیل ام وَمَا یاد وَلَا امو ملف مِنْ پوشل إِلَّا بِمَا مش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 سبمل و مل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 ربه ان جہی الله الملك اذ قال ابراهيم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 اوکل الحت نل اوشی ہے کو اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمًا قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبین له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 مجال کل جد تین کسائل عزیز الحکیم بسلین فکون سبیر مب سو ہے پلی مئی وی علی الین فون فی سبیر بم فکو مل از لہم اجویری لہم اجو دَرَ بَهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حليم.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 ل نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت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 الفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء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 الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم خبیر لئی سال والا کملہ و تم فو ملک و مل و ملک م الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا فیل ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ تف يحسبهم الجاهل من تعرفهم لا يسألون الناس اونی وما تنفقوا من خير مل الله به کلیم فون بل ہری نیت فل اجر فلہ اجرحم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 نَهَى الْبَيْعَ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ و فل فیری قری وی سات وو ہی بھول کے فرین این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 لم تفعلوا فلم بحرب من ملا ورسوله و فل کمر کم لو نل موتی فل میسر ودی کم إِن تم تالمون ونج نف کل لا مسلم يا أيها الذين آمنوا إذا بدين إلى اجل امنو تم جل مکچوچ نچ بلا ٹو بک مل بہ الذي بلیپوس انپ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ان ترضون من الشهداء من ان ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى والد چب سی اور ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم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 وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ نانی ویوں تجوق فری حوبہ فائن أَمِنَ داد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 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ پولی مئیش مئی کلی کدیر مرما جیلائی لورمین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 لو کل سن لو ساہ لہ نسبال چسب رب ن لو اخ پ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 فن مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم